مهرجان رسوم أهل الفن افتتح المهرجان العالمي الرابع لطائرات الورق في مؤتمر صحفي عقد في بيروت استعرض خلاله نشاطات المهرجان وتضمن معرضين أحدهما عن رسومات الفنانين على الطائرات الورقية وقد رعى المهرجان المركز الثقافي الفرنسي وسفاره نيوزيلندا وكندا وسويسرا ووزاره الثقافه اللبنانيه